إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هالي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله.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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فإن الله سبحانه وتعالى انتن على هذه البشرية ببعثة الرسل مبشرين ومنذرين حتى لا يكون لهم عذر عند الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وامتنى الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأن أرسل إليها رسولا هو خاتم الأنبياء وأفضلهم وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى فلله الحمد في الأولى والآخرة قال الله عز وجل فقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن الناظر في حال الناس قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليجد الفرق شاسعا بين ظلمات الجهل ونير الإسلام وليجد النعمة جلية واضحة عظيمة في دين الإسلام حيث إن الإنسان كانت في من غير وحي يهديه ولا أقل ينتفع به كان أشبه ما يكون بالحيوان بل كان الحيوان أحسن حالا منه لأن الحيوان لم يكلف بشريعة يلتزمها وصدق فيهم قوله تعالى أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعان بل هم أضل سبيلا فقد كان الناس إذ ذاك يعيشون معيشة بهينية كانت الأوفان تعبد من دون الله يركع لها ويسجد كانت أصنام لا تضر ولا تنفع تذبح لها الأنعام وتقدم إليها القرابين حتى إن الواحد منهم كان يتخذ صنما من طعام فإذا جاع أكله, فإذا جاع أكله وكان من أشهر أصنامهم صنم مصنوع في الجاهلية صنع من طعام دهرا طويلا عبد هذا الصنم دهرا طويلا فأصابتهم مجاعة يوما من الأيام فدعوه وسألوه فلم يغن عنهم شيئا فأكلوه وسدوا به مخمصتهم ومجاعتهم حتى جاء بعدهم من يعيرهم بأكل آلهتهم وأما عن حالهم الاجتماعي والأخلاقي فحدث ولا حرج فقد كانت من عارات الجاهلية والثأرات القبائلية تدوم الحرب سنين عددا في سبيل فرس سبقت أو ناقة عقرت أو قلادة سرقت وكانت الخمور إذ تشرب شرب الماء وكان الميسر والقنار كما بين الأرض والسماء وأما الفجور والزنا فكان بلا عدد وقتل الأولاد من أجل الفقر من أجل الفقر والإملاق كان كذلك بلا عدد ووعد البنات خشية العار حدث ولا خرج وشاء الله عز وجل الرحيم الغفور أن يأذن بصبح قريب أشرقت الأرض بنور ربها وخرج الناس بها من الظلمات إلى النور ولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في عام الفيل ذلك العام الذي تعدى فيه عدو الله أبرهه البرهة الحبشي تعذى فيه على بيت الله الكعبة وهو يريد هدمها حتى يحج الناس إلى كعبته التي بناها باليمن ولكن شاء الله عز وجل أن يرجع مذؤوماً مبحوراً وأنزل الله فيه وأتباعه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وكانت ولادة خاتم النبيين في شهر ربيعه الأول وقد ذكر كثير من علماء السير أن أمه آمنة ما وجدت له ثقلاً في حمله في بطلها وعند خروجه خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب أقرج الإمام أحمد في مسنده عن العراظ بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين إني مكتوب عند الله عز وجل في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته أي ولم يخلق آدم بعد كان هذا مكتوبا في اللوح المحفور وسأنبعكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وقد صال الله عز وجل أبوي النبي صلى الله عليه وسلم صال أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من جريمة الزنا فولد عليه الصلاة والسلام من زواج صحيح ولم يولد من سفاح وكان ذلك موافقا لملة إبراهيم عليه السلام روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إِنَّ الله اَصْطَفَى من وَنَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَعِيلِ اصطفى يعني الإختار واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم بل إن الأعداء من الكفار يشهدون بطهارة نسب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بما أخرجه البخاري في صحيحه أن هرقل عظيم الروم سأل أبا سفيان عن نتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبا سفيان هو فينا ذو نتب نتب نبينا نتب شريف فقال هرقل وكذلك الرسل تبعث في نتب قولها وكذلك الرسل تبعث في نتب قولها في نسب قولها وإن المشهور عند علماء السير أن أباه توفي ونبي الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه فقد ولد عليه الصلاة والسلام يتيما وترضى يتيما قال سبحانه ألم يجدك يتيما فآوى وحينئذ أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب عمه أرضعته أياما قليلة ثم استرضع له في قبيلة بني سعد فأرضعته حليمة السعدية وأقام هنالك قريبا من أربع سنين وأثناء تلك الفترة حدثت له حادثة عظيمة ألا وهي حادثة شق الصبر شق فيه عن قلبه ونزع منه حظ النفس والشيطان فردته مرضعته حريمة إلى أمه إثر ذلك مكث عند أمه قريبا من سنة ثم ماتت أمه بمكان يسمى الأبواء وهي راجعة إلى مكه وله من العمر ست سنين وله من العمر ست سنين ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه فأذن له واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاما فتح لما وصل إلى مكان يسمى الأبواء استأذن ربه في أن يزور قبر أمه فأذن له فبكى صلى الله عليه وسلم وأذكى من حوله وقال زور القبور فإنها تذكركم الآخرة ولما ماتت أمه حضنته أم أيمن رضي الله عنها وكفله جده عبد المطلب فإما بلغ من العمر ثماني سنين توفي جده فكفله عمه أبو طالب فحاطه وآذره ونصره ولكن شاء الله عز وجل أن يموت أمه أبو طالب عن الشرك والكفر ولا يظلم ربك أحدا تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قومه وهو معروف بكل خلق حسن حتى إنهم لقبوه بالصادق الأمين ولما أرادت قريش بناء الكعبة وتجديدها وصلوا الى موضع الحجر الأسود فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول قادم اليهم فاستشاروه فاعطاهم فكره جمعت القبائل كلها بحيث أمرهم أن يجعلوا هذا الحجر الاسود في ثوب ان يجعلوا هذا الحجر الاسود في ثوب وكل قبيلة ترفع بجانب من جوانب الثوب ثم أخذ الحجر صلى الله عليه وسلم فوضعه موضعه وكان ذلك قبل أن يوحى إليه بخمس سنين وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديدة رضي الله عنها وله من العمر خمس وعشرون سنة وكان قد خرج إلى الشام في تجارة لها مع غلامها ميسورة فأخضرها بمعرأة من النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة فرغبت خديجة رضي الله عنها في زواجه فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنجب منها أربع بنات وثلاثة ذكور ثم ماتت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم غيرها في حياتها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها فاللهم إنا نسألك العفو والآفية في الدنيا والآخرة الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليرهره على الدين كله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 وهو في غار حراء في شهر رمضان فقال له اقرأ ثلاث مرات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ ثم قال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من علقه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرتدف خوفا فأخبرها بما حدث فقالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحيم وتصدق الحديث وتحمل الكلف تعين الرجل الضعيف وتعين على نوائد الحق ثم انقطع الوحي بعد ذلك أياما فمكف رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن لا يرى فيها شيئا من الوحي حتى الشاق إلى ذلك فبينما هو مرة ينشي إذ رأى جبريل عليه السلام بين السماء والأرض على كرسي فناداه وثبته وبشره بأنه رسول الله حقا وصدقا فرجع عليه الصلاة والسلام إلى قديجة وهو يقول زملوني ذفروني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدفر قل فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر فأمره الله عز وجل حيلئذ بتبليغ ما أنزل إليه من الآيات والذكر الحكيم فعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه الأمرين وبقي ثلاث سنين يتستر بالنبوة حتى نزل عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فأعلن الدعوة حئدئذ إلى الله سبحانه وتعالى ولما نزل عليه قوله تعالى وَأَنْجِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد جبل الصفا فهدف وصاح يا صباحا فاجتمعت قريش إليه فقال يا بني عبد منا يا بني عبد المطلب يا بني فلان يا بني فلان فقال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بشفح هذا الجبل تخرج خلف هذا الجبل أكنتم مصدقي فقالوا والله ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب سجيل فقال عمه أبو نهب تذبا لك شائر اليوم ألي هذا جمعتنا فأنزل الله عز وجل تبت يباء ذي لهب وترب ما أغلى عنه مانه وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فصبر عليه الصلاة والسلام وأصحابه على الأذى إلى أن أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهادر الهجرة الأولى إلى الحبشه في السنة الخامسة فرارا من الظلم والبغي ولما توفي عمه أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تتمع في حياته روى البقاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان يصلي إلى جنب الكعبة وسنى جزور قريب منه سلا جزور هي الفضلات التي تخرج من بطن البعير بعد غبحه فأقضه عقبة بن أبي معيق فألقاه على ظهره صلى الله عليه وسلم فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطنة ابنته رضي الله عنها فألقته عن ظهره فقال حينئذ رسول الله اللهم عليك بالملئ من قريش وفي رواية للبخاري أن عقبة, أن عقبة بن أبي مؤيط أخذ يوما بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى في عنقه فخلقه به خلقا شديدا فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفعه عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلاً أن يكون ربي الله واشتد الأبى برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام فدعا قبائل ثقيف إلى الإسلام فلم يزد منهم إلا العناد والسخرية والأبى بل رموه بالحجارة حتى أدموه وأدموا عقبه ورجليه فرجع حينئذ صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكان ذلك اليوم أشد يوم مر عليه صلى الله عليه وسلم في الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فانطلقت من الطائف وأنا مهمور على وجهي فلم أستفق الا وانا بقرن الثعالب فرفعت راسي فاذا سحابه قد اضلتني سحابه قد اضلت النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت فاذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال ان الله قد سمع قول قوم قوم قول قومك لك وما ردوا عليك وقد أرسل الله إليك ملك الجمال ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ثم ناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الأخشبان جبلان عظيمان في فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وكان عليه الصلاة والسلام يخرج في كل موسم ومجمع فيعرض نفسه على القبائل ويقول من يؤويني من ينصرني فإن قريشا قد ملعوني أن أبلغ كلام ربي ولم يزن الأمر كذلك حتى أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة فقرج إلى غار ثور ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأقاما فيه ثلاثا وخفي أمرهم على قريش روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه في قصه هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم فرتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا الا سراقه بن مالك على فرس الله على فرس الله فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لاحقنا فقال عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا حتى إذا ذنى منا واقترب فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة قال فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد نحقنا وبكيت فقال لما تبتي قلت أنا والله لا أبتي على نفسي ولكن أبتي عليك يا رسول الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اكفناهم بما شئت فساخت قوائم فرصه إلى بطنها غافت قوائم ذلك الفرص إلى بطنها وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أدا بكر ما ظنك باثنين الله فاعثهما فأنزل الله عز وجل إلا تمصرون فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحذن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا لله عزيز الحكيم إنه من الأيد أيها المسلمون إنه من العيد بمكان أن ندعي أننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ثم نحن نجهل حياته وسيرته ثم نحن نخالف سنته ثم نحن نتبع أهواءنا فهذه دعاوى والدعاوى ينبغي أن تقام عليها الحجب والبراهين قال الشافعي رحمه الله فأعصى النبي وأنت تزعو حبه لأمري إن هذا تلقيات شنيع لو كان حبك صادقا لأضعته إن المحب لمن يحب مضيع وأحسن منه قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويرسر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أضير الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين اللهم إنا نسألك العفو والآفية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك